Ağzı belli Allah'tan, Rjim'bin. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Hamim. Tezilü hakim ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا وما أنبه معرضون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 وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يستجيب لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن غَافِلُونَ وَإِذَا عشر النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ كَانُوا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 قل إن افتريته فلا تملكونني من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه وكفبي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما تُبِئْ دَعْ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَبِيرٌ بِين قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُنَ هَذَا إِفْكُنْ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْنِهِ كِتَابٌ مُسَائِمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانٍ عَرَبِيٍّ لِيُذِيرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشُرَانِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا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 اللهم اصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ولا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 لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان إلا هويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير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 وَنُفِّى يَهُمْ أَعْمَالُهُمْ لَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ وَيَوْمَ يُرَى الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَبْهَتُكُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا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 فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العين عند الله وبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم أو تجهلون فَلَمَّا رَأَهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَرْضٌ مِنْ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْهُ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بأمر رَبِّهَا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما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 لَوَلَّا نَصْرُ فَمَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا أَنَّهَا بَلْ وَلَّوْا عَنْهُمْ وَذَلِكَ كَيْفَ كُونُوا وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما عذروه قالوا أنصتوا فلما قويا وَلَوْ إلَى قُوَّمِهِمْ مِرْضِينَ قَالُوا يَا قَوْمَ نَآ سَمِعْنَا كِتَابًا بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به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 كان في طلال المبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بل شهيد قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون. Fasibir, kime sabır? Ölül Gazm, min Rüşün, ve la İzlediğiniz